ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة الله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 وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَطَّنُّ يَدُهُمْ إِلَى الْعَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ قَدِ اسْتَكَبَ اللُّورُ وَالتُّسْقَا وَإِلَى اللَّهِ عَكِبَتِ الْأُمُورُ وَمَنْ تَفَرَّنَ فَلَا يَحْزُنكَ قَفَرُ إِلَّا إِنَّمَا تَصُدُون نَوْمَ يَوْمٍ قَلِيلا ثُمَّ نُضْطَرُّ إِلَى عَذَابِ وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فالاكثر قوم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض اللَّهُ النَّعِيمُ الْحَمِيد وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ فِدَت كَلِمَتُ الله إن الله عزيز حكيم مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ